أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعرض علي ا ل أ م م ف ر أ ي ت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل الرجلان والنبي وليس معه أ ح د إ ذ عرض لي سواد عظيم فظننت أ ن ه أ م ت ي فقيل هذا موسى وقومه ثم عرض علي سواد عظيم وفجاه سد ا ل أ ف ق قيل هذه أ م ت ك ومعهم سبعون أ ل ف يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم لمجلسه فخاض أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم في هؤلاء الذين يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عذاب فمن قائل هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال ئ هم الذين ولدوا في ا ل إ س ل ا م فلم يشركوا بالله شيئا وطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ه م أ و أ خ ب ر و ه فيما يخوضون فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام ع ك ا ش ة بن محصن ا ل أ س د ي و قال أ ن ا منهم و ف ل ث ل ا ث ه اندعو الله اجعلني منهم فقال نبي الله صلى الله عليه و سلم انت منهم ثم قام رجل اخر فقال مثل مقولته فقال سبقك بها عكاشه هذا الحديث العظيم فيه ص ل و ة و ت ع ز ي ة لمن أ ح ب أ ن ينصب من نفسه د ا ع ي ة إ ل ى دين الله إ ل ى ع ق ي د ة التوحيد منصب الرسل الذين ما بعث نبي ل ن لدن نوح عليه السلام إ ل ى خاتم ا ل أ ن د ي ه محمد صلى الله عليه وسلم إ ل ا ودعا الى توحيد الله و إ خ ل ا ص ا ل ع ب ا د ة له في هذا الحديث سلوه لمن دعا و ت ا ب ولم ير ا س ت ج ا ب ة م ب ا د ر ة ف أ ك ب ر ا ل د ع ا ء و أ ص د ر ه م على الخلق و أ ن ص ح ه م لله ولعباده الذين اختارهم الله جل وعلا لحمل رسالته و إ خ ر ا ج الناس من الظلمات إ ل ى النور ومع ذلك فمنهم من أ ت ب ا ع ه ق ل ة منهم من استجاب له الرجل والرجلان والرهض والرهض ما دون ا ل ع ش ر ة من العدد والذين استجاب لهم خلق عظيم موسى خليل الرحمن ومحمد خليل الرحمن عليهما وعلى سائر ا ن ب ي الله ء ا افضل ا ل ص ل ا ة والتسليم فاذا كان النبي الذي يختاره الله لحمل ا ل د ع و ة الى عباد الله واستنقاذهم من ش ر خ الشياطين منهم من ي ت أ ذ ى عليه المدعوون ويقول قائلهم ولا يلدوا الا فاجرا كفارا فمن رغب أ ن يسير على منهج ا ل أ ن ب ي ا ء لينقذ من شاء الله أ ن ينقذه من طريق ا ل غ و ا ي ة و غ ا ي ة الخسار والبوار فليوطن نفسه على الصبر هذا الحديث العظيم لما ذكره شيخ ا ل إ س ل ا م محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه جعله تحت ف ر ج م ه باب من حقق التوحيد دخل ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عذاب أ ع ظ م ما يتقرب الناس إ ل ى الله ذا إ خ ل ا ص ا ل ع ب ا د ة لله ولذلك يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أ م ر ت أ ن أ ق ا ت ل الناس حتى يشهدوا ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ي رسول الله ويقيم ا ل ص ل ا ة ويؤتي الزكاه ف ش ه ا د ة أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله والكفر بكل ما يعبد من دون الله وحسن ا ل ع ب ا د ة لله جل وعلا هو الذي ل أ ج ل ه خلق الله جل وعلا الخلق يقول السبحانه وما خلقت الجن و ا ل إ ن س الا ليعبدون ل ل ع ب ا د ة فقط هو جل وعلا الغني الحميد هو القوي المتين هو الفعال لما يريد لا يزداد سلطانه ق و ة و م ل ق و س ع ة بطاعات الطائعين ولا ي ت ض ع ا ل سلطانه ويضعف أ م ر قوته جل وعلا ل ك ث ر ة ا ل ع ص ا ت و إ ع ر ا ض المعرضين و إ ن م ا من أ ف ا ع ه سبحانه وامتثل أ م ر ه واتبع داعي الفلاح واعتق نفسه من البوار والهلاك جازاه الله, جزاه الله جل وعلا وكافاه بما اعده جائزه للمستقيم واكرمه بالدار التي من دخلها لم يتعرض لاذان ولم تصفه لاواء ولا شده في تلك الجنه التي أ خ ر ه ا دائم وظلها تلك التي جعلها ا ل م و ل ى جل وعلا عقبى اهل التقوى في هذا الحديث الجليل ت ع ز ي ة وفيه اطماع وترغيب لمن قدر أ ن يحمل نفسه على أ ك م ل مواقف ا ل ع ب ا د ة و أ ش ر ف منازل المتوكلين أ ك ر م الله هذه ا ل أ م ة التي هي الوسط بين ا ل أ م م واعطي نبيها ما لم يعط نبي قبله أ ك ر م ه ا ب أ ن جعل من بينها سبعين أ ل ف ا يدخلون ا ل ج ن ة بغير حساب ولا عذاب د خ ل و ا ا ل ج ن ة هو الفوز وهو الربح والغفطه وفي ذلك الموقف قبل أ ن يقضى بين الخلائق كل يخشى أ ن يكون من المغبونين ومن فاز بدخول ا ل ج ن ة و ا ل ن ج ا ة من النار أ د ر ك الفوز العظيم فمن زحزح عن النار و أ د خ ل ا ل ج ن ة فقد فاز فوز ا ل آ خ ر ة بدخول ا ل ج ن ة و ا ل ن ج ا ة من عذاب النار بخلاف فوز الدنيا ف إ ن الفوز الذي يتنافس عليه الناس في دنياهم إ ن م ا هو طلبو عز الدنيا ا ل ف ا ن ي ة ا ل ت ي ع ز ه ا و م ج د ه ا و ل ذ ا تها م ه ما ت ك ا ث ر ت و ت ن و ع ت و ب ل غ ت ل ل ع ب د أقصى م د ا ه ا ما هي إ ل ا أ ش ب ه بحلم من ن ا ئ م ت ل ذ ا ب ح ذي ر ؤ ا ه ولن نستيقظ وإلى, والى لا شيء بيده كما يقول ذاك مضى ما مضى من حلو عيش ومره ك أ ن لم يكن إ ل ا كاضغاث احلامه ويقول اصدق الخلق صلى الله ل ع يؤتى ه وسلم ي باشقى اهل الدنيا من اهل الجنه فاذا غمس في الجنه سئل هل راى يوم بؤس قط هل ر أ ى يوم الشقاء فيحلف بالله أ ن ه لن يرى شيئا من ذلك ويعتى ب ا ل آ خ ر ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة من أ ه ل الكبرياء والتبطء والعشر و ا ل ا س ت غ ن ى والطغيان الذين أ د ر ك و ا أ ق ص ى مناهم في دنياهم فيغمس غ م س ة في نار جهنم ثم ي س أ ل هل ر أ ى نعيما قط فينسى كل شيء ولا يتذكر إ ل ا ما هو فيه فيقسم برب العزه في أ ن ه لن يرى يوم نعيما قط والموفق من يستعد لذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم يوم يتمنى كل أ ح د أ ن يستطيع أ ن يزاد أ و يستبدل ما كان جناه وجترحه في حياته الرائع ا ل م ض ي ع يقول رب ا ل ج ي و ن لعلي عمل صالحا فيما تركت والمفلح يتمنى لو زاد من العمل لو رجع إ ل ى الدنيا ليزداد خ س ب ا لما يرى من نعيم ا ل ع ت خ ي ه وما أ ع د ه الله جل وعلا ل ل أ و ف ي ة من نعيم لا ينفد و ق ر ة عين لا تنقطع وما هو فوق ذلك من رضا رب العالمين ن س أ ل الله الا نحرم ذلك بذنوبنا هذه العرضات التي عرضت على سيد البشر صلى الله عليه و سلم فيها غ ب ط ة للمسابقين الراغبين فيما اعده الله ل ل أ ت ق ي ا و سلوه لمن أ ح ب أ ن يدعوا الناس و يبصروهم ليدرك الفوز والنجاه ويحصل على العز والفلاح وينجو من ا ل خ س ا ر ة التي أ ق س م المولى جل وعلا أ ن الناس فيها إ ل ا من استثناهم أهل الإيمان هم اهل ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن العاملون بمقتضى ايمانهم الداعون إ ل ى ربهم جل وعلا الصابرون في عملهم على ما يلاقون عرف على سيد الخلق ا ل أ م م ف ر أ ى موسى أ ك ث ر ا ل أ ن ب ي ا ء اتباعا و ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم مستقر عنده أ ن أ م ت ه أ ك ث ر ا ل أ م م ل أ ن كل نبي إ ن م ا يبعث إ ل ى قومه خ ا ص ة ورسول الهدى وخاتم ا ل أ ن ب ي ا ء بعث الى الثقلين الجن و ا ل إ ن س لا ت ت غ ي د دعوته ب ف ئ ة دون ف ئ ة ولا وطن دون وطن وينما هي دعوه الشالي لكل كافه لكافه لفر ق ا ب ي ن ه قومي هي واباني جنسر لكن لدينا من ملكه منهم فهو من هير ا الأمة وموطن ل الناس ا بين أبعد ن الناس الناس منزلا ه م و ا ونسبه إ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م الجنه لمن أ ط ا ع الله لا ت أ ث ي ر ا لسان ل ولا لون ولا وطن والنار لمن عصى الله لا ينجيه شرف نسب ولا فضل محتد ل أ ن الناس كلهم ل آ د م و آ د م من تراب والاثر عند الله ا ل أ ت ق ى وهؤلاء الاتباع ا ل ذ ي ر أ ى النبي صلى الله عليه و سلم أ ع د ا د ه م ق ل ة أ و ك ث ر ة هم أ م ة ا ل إ ج ا ب ة فموسى عليه السلام جميع من جاء بعده من ا ل أ ن ب ي ا ء تابعون لنبوته ورسالته أ ن ب ي ا ء بني إ س ر ا ئ ي ل إ ل ا أ ن أ ن ب ي ا ء بني إ س ر ا ئ ي ل جعل الله جل وعلا سياستهم ل أ ن ب ي ا ء يبعثهم جل وعلا يعلمون الناس الدين ويحكمون بينهم بالتوراه التي انزلها الله جل وعلا حتى عيسى عليه السلام وهو صاحب الانجيل انما م ع ث ه الله جل وعلا مقررا لما في التوراه وداعيا للناس إ ل ى ترك التحديث والتبديل و ا ل ر س ا ل ة ا ل ش ا م ل ة التي جاءت ل ل ك ا ف ة خ ا ت م ة ورسولها خاتم ل ل أ ن ب ي ا ء عليهم ا ل ص ل ا ة والتسليم ر س ا ل ة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أ ك ث ر ا ل أ م م أ ت ب ا ع ا أ م ة ا ل د ع و ة جميع من كان موجودا في حياته صلى الله عليه وسلم وبلغته وكل من بلغته د ع و ة ا ل إ س ل ا م فهو من أ م ة ا ل د ع و ة والفائزون إ ن م ا هم أ م ة ا ل إ ج ا ب ة الذين يطيعون الله ورسوله ويدينون لله دين الحق وهم أ ه ل ا ل ج ن ة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أ م ة يدخلون ا ل ج ن ة إ ل ا من أ ب ى و ا ل ج ن ة وما فيها من نعيم لا يتصور ان ي أ ب ى أ ح د عن دخولها فقال ا ل ص ح ا ب ة ومن ي أ ب ى يا رسول الله قال من أ ط ا ع ن ي دخل ا ل ج ن ة ومن عصاني فقد أ ب ى لما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن فيهم سبعين أ ل ف ا يدخلون ا ل ج ن ة غير حساب ولا عذاب وهذا شرف كل يحب أ ن يصل إ ل ي ه والتوفيق الموفق من وفقه الله والمناصب ا ل ع ا ل ي ة والمنازل ا ل ش ر ي ف ة تحتاج إ ل ى بذل ثمنها وتحمل ما يوصل إ ل ي ه ا و ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم أ ح ر ص هذه ا ل أ م ة على كل خير وهم خير هذه ا ل أ م ة ب ش ه ا د ة رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ يقول خير أ م ة القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم ويقول عمران بن حسين رضي الله عنهما وهو راوي الحديث كما في ا ل ص ي ح لا أ د ر ي أ ع د بعد ق ر ن ه قرنين أ و ث ل ا ث ة إ ل ى اخر الحديث ل أ ن ه م ا ح ر ص ا ل ن ا س على كل خير اشتغلوا و ا ش غ ل و ا ليعرفوا من هؤلاء السبعون رجاء يستطيع ان يعملوا عملهم ليفوزوا بما أ ك ر م و ا به فسبق إ ل ى أ ذ ه ا ن ه م لما يعلمون من غ ن ض أ م ر الشرك وقبحه فقالوا هم الذين ولدوا في ا ل إ س ل ا م فلم يشركوا بالله شيئا و ق ا ئ ل هم الذين ص ح ب و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ذلك ظنون والحامل عليه حب الاطلاع ومعرفه اسباب هذا الفوز العظيم والخبر المؤكد والعلم الحق انما هو من اهله من محمد صلى الله عليه وسلم حينما عاد إ ل ي ه م و ر أ ه م يتبادلون الكلام ويتراجعون الراي ف س أ ل ه م وهو المشفق على أ م ت ه بالمؤمنين ر ؤ و ف ا ل رحيم فيما الخوض ف أ خ ض ر و ه فقال هم الذين لا يسترقون الاسترقى ب ا ل ر ق ي ة ا ل م ب ا ح ة مباح و ا ل ر و ح ي ث لا ترد قضاء ولا ت أ ج ل أ ج ل ا وتركها لا يعجل بلاء ولا يدري من الرحيل فقال هم الذين لا يسترقون وهذا مدح ل من يتركوا الاسترقاء لعظيم توكله على الله وثقته ب أ ن ما قضاه الله جل وعلا حاصل لا م ح ا ل ة وما ل ن يقضه لن يكون وهو منصب صعب المنال تحقيقه بالكمال من ا ل أ م و ر ا ل ص ع ب ة فقال هم الذين لا يسترقون ولا ي ك ت و و ن ولا يتطيرون وعلى ربه م يتوكلون أ س ل م و ا لله وامنوا به و ع د و ا ما أ و ج ب عليهم وتبراوا مما حرم وتقربوا اليه جل وعلا بما يحب مما يقدرنا عليه من الطاعات وتركوا المباح الذي لا يتحقق معه, معه كمال التوكل لا يسترقون مع أ ن ا ل ر ق ي ة م ب ا ح ة والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أ ص ح ا ب ه وسالوه عن ر ق ا كانوا يسترقون بها في الجاهليه قال لهم اعرضوا علي رقاكم لا باس بالرقى ما لم تكن شركا وجاء عنه من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل ن فقال لا يسترقون ولا يكتوون لا يطلبون علاجا و إ ن كان مباحا وان كان لا اثم على من تعالج بما أ ب ا ح ه الله و إ ن كان أ خ ب ر الصادق المسلوق أ ن ه ما نزل داء إ ل ا أ ن ز ل الله له شفاء ودواء و إ ن م ا اختص بعلمه اناس وحجب عنه آ خ ر و ن وقد لا يوفق من علم الدواء لوضع ا ل ك ف ا ي ة على الداء كما أ ن الدواء لا يؤخر ما قضاه الله جل وعلا لا يعجل ميته ولا يصد أ م ر ا قد قضي وسبق به الكتاب فقال ولا يحتوون الكي من العلاجات ا ل م ع ر و ف ة عند الامم وهو عند العرب اكثر لان العرب كانوا في الغالب رحلا لا م د ن ي ة م س ت ق ر ة عندهم الا في بعض المواضع القليله فكان كثيرا ما يعتمدون على الكي و ا ل ن ب ي أ خ ب ر عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والتسليم أ ن في الكي شفاء الا أ ن ه ينهى أ م ت ه عن الكي ل ن ا فيه من نوع التعذيب في النار فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون و الحامل لهم على هذا الترك أ ن ه م على ربهم يتوكلون ما فعلوا ما فعلوه عن جهل ب آ ث ا ر الرقى و منافع الكي و ما تركوا التطير ل غ ف ل ة يتصفون بها ولكن تركوا هذا وذاك ت و ك ر ا على الله جل وعلا و إ ي م ا ن ا ب أ ن ما أ ص ا ب العبد لم يكن ليخطئه وما أ خ ط أ ه لم يكن ليصيبه ل أ ن ا ل أ ج ل ا م قد جفت و ل أ ن الصحف قد طغيت ومع ذلك فمن خاف على عقيدته أ ن يصيبها ما يصيبها ان ترك الدواء ومن خشي أ ن يقول لو لم لو فعلت كذا لربما و ق ي ت ما حصل ف ل ي أ خ ذ بما أ ب ا ح ه الله ولا إ ث م عليه في ذلك وانما قد يفوته ما ر ُ ث ِّ ب َ لاهل ِ التوكل الصادق والايمان الراسخ والثقه ب أ ن ه لن يكون شيء في هذا الوجود إ ل ا إ ذ ا كان المولى جل وعلا قضاه و أ م ض ا ه و ع ن م ا قضي لن يرد هم الذين لا يسترقون في بعض ر و ا ي ا ت الحديث لا يرقون ولا يسترقون والمحققون يقولون ان الصحيح انهم لا يسترقون واما من يرقي فلا اثم عليه اذا كانت رقيته بما لا يشوبه شرك ل أ ن الشرك أ ع ظ م ذنب عصي الله به وعلى ربهم يتوكلون التشاؤم ممقوط ولكن ما أ ك ث ر ما يلابس المرء ومن تعاهد نفسه لتقويه ايمانه والاعتماد على الله ساعده ذلك باذن الله على التخلص من كل ما يشوب توحيده او تدارك ما قد يفوت ولما سمع ا ل ص ح ا ب ة هذا الثناء العظيم والفوز الجليل بادر عكاشه بن ن ح ص ن ا ل أ س د من بني اسد بن خ ز ي م ة وقال أ ن ا منهم يا رسول الله قال أ ن ت منهم ولما قام ا ل آ خ ر قال عليه السلام سبق خبير عكاشه ة أ ن قال القائلاء هذا ذلك لأن هذا القائل دون عكاشه وقيل قال هذا لئلا يتدافع الناس ف ي س أ ل هذا السؤال ويكون منهم من ليس أ ه ل ا ل ل ب ش ا ر ة ف أ غ ل ق النبي صلى الله عليه وسلم ذ ا وعكاشه بن محصن مات شهيدا في حروب ا ل ر د ة وقتله ابن ع م ه الذي ت ن ب أ ودعا ا ل ن ب و ة ط ل ي ح ة الاسد ثم ان ط ل ي ح ة رجع الى الاسلام وجاهد مع المجاهدين في ف ت و ح العراقي وفارس فليحرص المرء منا على تحقيق التوحيد و إ خ ل ا ص العمل لوجه الله جل وعلا وتعاهد النفس ي ا ل أ م ا ر ه بالسوء ب ا ل م ر ا ق ب ة وتداركها أ ن لا تزل ف إ ن بعض الزلات يصعب الانتشار منها يكسر المرء من ذكر الله جل وعلا ليقوى هذا, القلب ليقوى هذا القلب الذي إ ل ي ه تصريف الجسد وتوجيه ا ل أ ع ض ا ء و ق و ة القلب و ا ن ت ع ا س ه وتجدد نشاطه إ ن م ا هو بالتقويه وتقويته ب ا ل ط ا ع ة واجتناب المعاصي والاخذار من ذكر المولى جل وعلا الا بذكر الله تطمئن القلوب تعاهد النفس عن وقوع كما ح ر م المولى جل وعلا واذا وقع المرء في امر مشين او ما لا يليق ان يقع به العبد ف ل ي ب ا د ل ي ن ا ل ت و ب ة لان ا ل ت و ب ة تجب ما قبلها والتائب من الذنب ا ل ذ ي ب ي ن هو ب ي ن خ ا ل ق ه اذا كانت ا ل ت و ب ة ت و ب ة ن ص و ح ا يرجعك أ ن ه ل ا ذ ن ب ل ه و ر ب ذ ن ب ح م ل ع ل ى ا لدينا و ي و د ي ن ا و و لدينا ل د ن ا ل د ي ن ويكون د ي ا و لدينا و ي ك ا ك و ن لدينا ويكون ل ا و د ا ل د ا ل د ي ا و ك ا ن ن ا ف ع ا و ن ل د ا ن ل د ل د ن ا و ي ا من ط ا ع ة قد تضره ف إ ن الانسان إ ذ ا أ ذ ن ب ثم تاب من هذا الذنب وكلما تذكره خاف أ ن يلاحقه شؤم ذلك الذنب فجدد ت و ب ة واستغفارا وندما وعقد العزم على م غ ا ل ب ة النفس وحملها على ط ا ع ة الله و إ ب ع ا د ه ا عن سخطه كلما كان أ ح ر ى للخير أ ق ف عند هذا الحد في هذا الحديث العظيم و أ س أ ل الله جل وعلا ب أ س م ا ئ ه وصفاته الذي جمعنا في هذا المسجد ع ش ر ة ب ق ع ة على وجه ا ل أ ر ض بعد ب ق ع ة البيت العتيق مهاجر رسول الله صلى الله عليه و سلم أ س أ ل الذي جمعنا في هذا المكان أن ل ا يفرق جمعنا إ ل ا و قد غفر ذنوبنا و أ خ ل عثراتنا و أ ص ل ح أ ح و ا ل ن ا و كتبنا ممن أ ن ق ذ ه م من النار أ س أ ل ب أ س م ا ئ ه و صفاته أ ن يعتق رقابنا و رقاب أ م و ا ت ن ا و أ ح ي ا ئ ن ا من النار و أ ن ي هيي ع ل ن ا من أ م ر ي ر رشد و أ ن ي جيران ن م مضلع ف الفتن و أ ن ي ق ي ن ا ا ل ت ع ر ض لها و ع ي ن ح ن ا ل بصير ف ي ديننا وحسن ا ل ت و ك ل على خ ا ل ق ن ا وصدق على ا ل إ ق ب ا ل عليه و ا ل ث ق ة به والتقرب إ ل ي ه جل وعلا بما يحب من ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة و أ ن يعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ن يذل الشرك والمشركين و أ ن يدمر أ ع د ا ء دينه الحق إ ن ه مجيب الدعاء اللهم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م بيدك ا ل أ م ر كله و إ ل ي ك المرجع والماب والخلق خلقك ن س أ ل ك يا أ ر ح م الراحمين أ ن تعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين أ ن تعاجل أ ع د ا ء دين الله ب ع ق و ب ة س ا ح ق ة و ع ن ا ب بشر مستطير و أ ن تجعل أ ن ت عذاب لك على أ خ ب ة خلقك من اليهود و ا ل م ل ا ح د ة ل س و ع ي ن وغيرهم ووثنيين و أ ن ترين في اليهود ي والروس ومن شايعهم و أ ق ر ه م على باطلهم عجائب قدرتك اللهم عاجل عبادك المسلمين بالنصر وانصرهم على أ ن ف س ه م واهدهم سبل السلام و أ ع د لهم مجدهم وعزهم واستنقذ بهم بلادهم و أ ص ل أ ع د ا ء ك على أ ي د ي ه م أ ن و ا ع العذاب اللهم أ ن ت الله الذي لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت قلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقلت وانت اصدق القائلين واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع إ ذ ا دعان ن س أ ل ك يا الهنا أ ن تجيب دعاءنا وترحم ضعفنا وتصلحنا وتصلح ن ا وتصلح ذرياتنا و أ ز و ا ج ن ا وتهدي أ و ل ا د المسلمين في كل مكان اللهم اهدهم و أ ص ل ح ه م وأصلح بهم البلاد والعباد واجعلهم رعاه يخافونك في ا ل ر ع ي ة ويتقونك بها ويذودون عنها ويحمونها من كل ب ل ا ء وخص منهم من وليت و أ م ر بلادنا بمزيد من التوفيق والتشديد والصلاح والفلاح والرشاد والهدى اللهم أ ع ن ه ع ل ى م ا وليت ووفقه ل إ ع ظ ا م أ م ر ك و إ ع ل ا ء دينك ونصره ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر والجد والاجتهاد في قمع الباطل و إ ذ ن ا ل ه اللهم وفقه لذلك وكافئه عليه وجازه بعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين وانتصار الحق على الباطل سبحانك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحابته ومن اهتدى بهدهم واتبع سنتهم الى يوم الدين <تصفيق> الحمد لله الكريم المنان للفضل والجود والإحسان لله للفضل شريك له الملك الديان القضاء ورسوله أن عبده عدنان المبعوث للإنس والجان فباسم الجامعة الإسلامية جميعا أيها الإخوة صالح بن محمد اللحيدان رئيس وعضوهئة الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء على ح ض ونستميح ر ه إلى ل ا م د ي ة المنورة يعناء ا ل وتجشمه ف ر ر من أجل مثل م أجل ل هذه ا ا ا ح ض ا ل ب ا ا ر ك ة ل ت نسأل أن نجعلها الله وجل ميزان عز في س ن وأن ينفع ا ت ه ع ب ل مع المسلمين ونستميح م لي في القاء ما تيسر من ا ل أ س ئ ل ة وهي ك ث ي ر ة جدا معالي الإمام مع الشيخ يقول السائل إذا كان الإمام لا الاستراحة أنا لها التوضيح قول يجلس لجلسة الاستراحة هل أنا أجلس لها مع التوضيح و ا ل ب ي ا ن و ج ز ا ك م ا ل ا ي هذي الجلسه التي ت ع ق ب ك ل ر ك ع ة ل ي س ب ع د ه ا ت ش ه د ر س ا ل ص ل و ا ي م و ا ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ق ي ا م ل ل ر ك ع ة ا ل ر ا ب ع ة لم ي أ ت فيها أ م ر من النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص و إ ن م ا جاء منه ا ل أ م ر العام صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي ص ل ي ونقل أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أ ح و ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ك أ ن المطلع على هذه النقول إ ذ ا أ ح ب أ ن يتصور موقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه ل ا ان يغمض ع ل ي ه ويستذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أ ص ح ا ب ه كيف كان ينام كيف كان يذكر الله كيف كان يصلي كيف كان يمازحهم كيف تكون حاله إ ذ ا حان وقت هذه ا ل ف ر ي ض ة و ن ق ل حال قيامه وحال قراءته في السر والجهر و ن ق ل حال تنقله من حال إ ل ى حال في هذه ا ل ف ر ي ض ة ا ل ع ظ ي م ة ن ق ل أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة واجباتها ونوافلها وهذا من فضل الله على هذه ا ل أ م ة التي لم يجعل فيها أ ن ب ي ا ء ي س ل س و ن ه ا كما كان في بني إ س ر ا ئ ي ل و إ ن م ا جعل سياستها في ع ب ا د ة ربها عن طريق النهل مما خلفه رسول الهدى من هذا الميراث العظيم ميراث العلم ومما نقل أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ج ل س ة ا ل ا س ت ر ا ح ة وهي ج ل س ة خ ف ي ف ة و ع ا م ة ا ل أ ئ م ة ائمه المساجد لا يجلسونها ومن يجلسها لا يجلس ه ا بحيث يتنبه الناس الى انه جلس والسبب والله اعلم خ ش ي ة ان يضطرر الناس في ا ل م ت ا ب ع ة م ت ا ب ع ة الامام و ا ج ب ة لا يجوز ا ل م ت ا ب ع ان ي ت أ خ ر عن الامام في حال من هذه الصلوات بعض الناس يحب أ ن يدعو فيرفع ا ل إ م ا م من السجود وقد ي ق ر أ أ ك ث ر ا ل ف ا ت ح ة و بعض ا ل م أ م و م ي ن في سجود يدعو هو على خير لكنه ب أ م ر ب أ ن يحسن الانضباط و ا ل م ت ا ب ع ة وعقبت الانتقالات من وضع إ ل ى وضع بحرف يدل على ا ل م س ا ر ع في ا ل م ت ا ب ع ة والتخيد بذلك إ ن م ا جعل ا ل إ م ا م ل ي ؤ ت م به فاذا كبر فكبر وذكر ا ل أ ح و ا ل والانتقال ويعطف و ا كل حال على ا ل أ خ ر ى بحرف الفاء الذي يقوله اهل ا ل ل غ ة إ ن ه للترتيب والتعقيد أ ي بغير تراخي هذه ج ل س ة إ ن كان الإمام يجلسها فليجلسها ا ل م أ م و م و إ ن لم يجلسها فلا شيء عليه ل أ ن ه عمر ب ا ل م ت ا ب ع ة و ا ل إ م ا م إ ذ ا لم يجلسها ف أ و ل ى ب ا ل م أ م و م أ ن يساهر لان هذه ا ل ج س م ليست ركنا من اركان ا ل ص ل ا ة وليست و ا ج ب ة عند كثير من اهل العلم فما تيسر منها فعل وما لم يتيسر او شق او خشي على ان يؤخر ا ل م ت ا ب ع ة عن كمال المتابعه فال يقوله ب ع إمامه إذا ا م ا شاء ا حرج في ذلك ل ل إن شاء الله. الله يقول السائل متى المأموم بعد ما ينتهى ق و ولا ل الإمام ل ل ا ا ظ ي أم بعدما آمين بعدما يقول يقوله ي ن ا ل إ م ا م من قولي ولا ل ل ا ا ظ ن لأن ولا ا ل ظ ا ل ي ن هي التي الفاتحة من سورة الفاتحة و إ ذ ا ط ا ل ا ن ت ظ ا ر ه و ق د ي م د ا ل م أ م و م ا ل إ م ا م ص و ت ه ب ي مين وهم ا ط ل و ب ا ب أ ن ي ح ر ص على حولي ه ذ ب ا ل س ب ق ولكن بهذا ا ا ل ن ت من ه الدعاء العظيم ا ل ذ ي ت ض م ن ت هذه ه ا ل س و ر ة العظيم ة التي هي أ ع ظ م س و ر ة أ ن ز ل ت ل أ ن فيها التوحيد و ا ل ع ب ا د ة والدعاء ف إ ذ ا انتهى هذا الدعاء ناسب أ ن يقول سامعوا اللهم استجب أ ي يكون آ م ي ن التي معناها اللهم استجب نعم ت ا ب ك م الله يقول السائل معالي الشيخ هل توحيد ا ل أ س م ا ء والصفات مهم جدا أم أجل أهل يمكن عدم تبينه وتوضيحه من أجل جمع الكلمة تبينه وتوضيحه بين ل ا س ن ة و ا ل م خ ا لا ف ي ن ضد ل ك ف ادري ر أ ف ي و ن ا م أ ج ن ما المراد بجمع ا ل ك ل م ة فيما يتعلق ب ا ل أ س م ا ء والصفات وهذه ا ل ذ ك ر ة بدا أ ت ف ي م يبدو في هذا الوقت بدأ الوقت هذا يثيرها بعض الظلال ويبعث الاستشكالات التي بعضها موروث وبعضها مصطنع اذ واجب على كل انسان ان يؤمن بان لله جل وعلا الاسماء الحسنى وصفات العلاء ولا يجوز له أن يعلم يترك شيئا خ ش ي ة أ ن ينفر الناس منه من هذه ا ل أ م و ر نؤمن ب أ ن الله جل وعلا الخالق الرازق الواحد ا ل أ ح د فرد ا ل ص ن د الذي ل م يلد ولن يولد ولن يكون له كفوا احد نؤمن ب أ ن ه جل وعلا يحب ويبغض يرضى ويغضب يجيء ويتكلم يرى ويسمع و أ ن هذه الصفات صفات ح ق ي ق ي ة له جل وعلا من كل ص ف ة الحمار الذي لا يعتريه رخص ولا يصح ن ؤ م ن ب أ ن الله جل وعلا فوق العرش فوق السماوات ويصح اذا ا ب ت ل ي ن بقوم يقولون لا كذا ولا كذا نريد أ ن نجمع ا ل ك ل م ة فنسكت عن هذه ا ل أ م و ر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم العرب ة إ ذ ا ك ل م ة التوحيد لا إ ل ه إ ل ا الله وقال قائلهم أ ج ع ل ا ل ا ل ه ة إ ل ه ا واحدا و أ ر ا د و ا أ ن يفاوضوه على أ م و ر لم يستجب لهم ولم يصانعهم ب أ ي شيء فلا يصلح ل أ ه ل الحق أ ن يتركوا بعض الحق استرضاء ل أ ه ل ا ل ظ ل ا ل و إ ن م ا يبينون الحق ويدعون إ ل ي ه ويقيمون ا ل ح ج ة عليه وينصبون ا ل ع د ل ه الداله على صدق ما ن ه ج و ه و ا ل س ل ا م ة ما ح ظ الناس عليه ولا يضيرهم ضلال ا ل ظ ا ل والله يقول لنبيه محمد أ ك م ل الخليقه ة صلى ل ل ا عليه تطيع وسلم وإن أكثر من في الأرض يضلوك من عن في س ب ي ل ا ل ل ه ك الوضوء ب ك م ا ل ه ي ق ل السائل ي الشيخ حفظكم الله في حديث ل الله ل ة ا حفظكم ر س ل صلى الله عليه وسلم حين قال لعلي الله عنه توضع وغسل مذاكيرك فهل ل مذاكيرك ا عنه حين رضي يكرر توضع و و ض مرتين قبل و بعد غسل المذاكير أهتونا وجزاكم الوضوء الله خيرا هو غسل هذه ا ل أ ع ض ا ء ا ل ظ ا ه ر ة وهو من الوضاءه والنور و أ ه ل الوضوء يوم القيامه ياتون غرا محجلين من أ ث ر الوضوء و غ س ل المذاكير إ ن م ا هو من الاستنجاة و ح العطف بالواو و ارسل لا يقتضي ترتيبا و انما هذا ترتيب ذكري فالوضوء انما هو هذا الاستنجاء قد يستنجي رحا ولا يتوضا إ ل ا عند دخول وقت الظهر نعم ثابكم ا ل ل يقول السائل فضيلة الشيخ ه ا ذ ك الله خيرا ما هي صفه سجود ا ل ت ل ا و ة ا ل ص ف ة السجود ا ل ت ل ا و ة كسجود ا ل ص ل ا ة إ ل ا أ ن ه لا يشترط لسجود ا ل ت ل ا و ة ط ه ا ر ة من الحدث ولا يشترط له استقبال القبله غير أ ن ا ل ط ه ا ر ة من الحدث أ و ل ى كما أ ن استقبال ا ل ق ب ل ة علق بكل ع ب ا د ة يعملها العبد لكن لو كان متفئا ي ق ر أ ولم يكن على وضوء وصادف آ ي ة ا ل س ج د ة لا يقال ا ر ق ه ا ل أ ن ك على غير وضوء بل ان تيسر لك الاستعداد ا لها ا ا س ت ع د د ل فهو الاولى وافضل ما يكون ا ل م ر ء في احواله ان يكون على حال ط ه ا ر ة م س ت م ر ة وكلما انتقض وضوءه حسن ان يبادر الى الوضوء والاذكار ة إ ذ ا أ ر ا د ن ا ع ك ى ا ل ل ه ج م ن ا ع ل ا من ب يصلى الله عليه و س ل م لما ن ر و سلام علي هرجه ويا بول ل ه و سلام ه علي ه ل م ي ب ا د رد ب ا ل ر علي ه و ق ا م ث م ت ي م م ل أ ن ه لما ي نرى هندما و ك ر أن يرد علي ه وهو على غ ي ر ط ه ا إلا ر ة إ ل ا أ ن ا ل أ م ر وللا ه ل ح م د في س ع ه فهذا الدين يسر لا إ ص ر فيه ولا أ غ ل ا ل ولا يخلف الناس ما يشق عليهم ويرهقهم、لا. أحسن الله يقول السائل فضيلة الشيخ. نريد الله السائل الشيخ القول الفصل في صلاة تحية المسجد إليكم يقول فضيلة النهي أما القول الفصل فالوصول إليه عوقات القول فالوصول الفصل صعب والذي يراه الإنسان راجح فيما يغلب على ظنه ان تحيه المسجد أ و أ ن دخول المسجد سبب من ا ل أ س ن ا ب التي تقتضي أ د ا ء هذه ا ل ع ب ا د ة لكن إ ذ ا تزاحم هذا السبب مع وضع من أ و ض ا ع أنه أشد ناسب ان ي ت أ ن ى إ ذ ا دخل المسجد والشمس قد بدا حاجبها من المشرق وهو الوقت الذي يسجد عباد الشمس لها أ و قد تضيفت الغروب ك أ ن م ا ر ت ب ت على ا ل أ ر ض فلينتظر إ ل ى اختفاء قرصها أ و ارتفاعه من ج ه ة المشرق لدى ا ر ف و أ م ا إ ذ ا دخل بعد ص ل ا ة العصر أ و بعد ص ل ا ة الفجر في ا ل أ ف ض ل أ ن يصلي ركعتي ا ل ت ح ي ة النبي عليه افضل ا ل ص ل ا ة والتسليم ذكر أ ن ما كان أ ن السلف له ت أ ث ي ر فانه ر أ ى رجلين بعدما صلى الصبح راهما جالسين فدعا بهما و س أ ل ه م ا لما لم يصليا فقال انهما صليا في رحالهما مسلف ي ن ا قال لا تفعل إ ذ ا ص ل ي ت م في رحالكما و ق ي م ة ا ل ص ل ا ة صلي ا مع الناس تكن لكما ن ا ف ل ة وكان عن الطواف عليه أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والتسليم ل ل ب ي ت العتيق و ا ا ل ل ص ة بعد ر أ ى من يصلي بعد ا ل ص ل ا ة الفجر و س أ ل ه الصبح اربعا فلما أ خ ب ر ه أ ن ه لم يصلي تحيه ركعتي الفجر لن يستنكر عليه فما كان من ذي سبب جاز ه أ ن ي ؤ ذ ى في وقت النهي الا ن ه ي إ ل في الاوقات أ م و ر ل على ض ي ق ة الحرجه ا ض ي ق ة ل أ ن ه سريعا ما يزول هذا الحرج باختفاء الشمس غروبها أ و ارتفاعها ولو فرض أ ن ه يشق عليه الوقوف فلا حرج عليه أ ن يجلس ولو لم يكن ادى هذه التحيه、نعم. جزاكم ا ل ل خيرا هذا سائل ر ي ق و ما حكم القنوت في ص ل ا ة الفجر دائما الصريح النبي صلى الله قانت القنوط هذا ما صلى عليه وسلم قانت وصح أنه ترك ولم ذلك ولأجل حصل حصل خلاف وصح يصح أن أنه أنه نهى عن ذلك ولأجل هذا حصل ما حصل من ترك ولا شك أ ن ترك القنوت إ ل ا لدعى ي ا د و ط ا ر إن طرا هو ا ل أ و ل ى ولكن لا يليق و لا ينبغي أ ن يكون هذا القنوت مثار جدال وسبب خصام و م ه ا ج ر ة ف إ ذ ا صليت مع عمل يقنثون و ق ن ت و ا فلا حرج عليك أ ن ت ق ل ت معهم بل ذكر بعض المحققين كشيخ ا ل إ س ل ا م ا ل ك ي م ي ة في ه ذ ا ا ل م ق ان م أ ا ل إ م ا م إ ذ ا كان لا يرى القنوت ولكنه ي أ م قوما ان لم ي ق ل ت نفروا منه وضاقت صدورهم أ ن ه ينبغي أ ن ي ق ل ت معهم ضدهم ترك هذا القنوط أ و ل ى إ ل ا لما ينزل من نوازل وعدم الاستنكار على الناس و بتغليظ أ و ل ى و إ ذ ا خاف ا ل إ ن س ا ن ع ذ ا و ه و شغبا و استنكارا قنعت معهم ولا حرج في ذلك نعم أحسن نحن إليكم وأثابكم يقول السائل الله الشيخ يقول فضيلة بلد في وعلى تحت ح ك و م ة م س ي ح ي ة هل يجوز للهيئات ا ل د ع و ي ة ا ل م ح ل ي ة أ ن تقوم بجمع اموال ا ل ز ك ا ة من ا ل أ غ ن ي ا ء ل م صرفها إ ل ى الفقراء وجزاكم الله خيرا ا لا فرج في ذلك لكن ينبغي أن يعلم باذلوا الزكاة وجامعوها ذلك لكن يعلم الجامعين ل فرج في ينبغي أن أن ه وخل للباذلين وان ا ل ذ م ة لا تبرا الا بوصول ا ل ز ك ا ة إ ل ى أ ه ل ه ا إ ل ا إ ذ ا كان هؤلاء الجامعون ل ل ز ك ا ة قد ا ج ت م ع ا ل ف ق ر ا ء وفوضوهم ب أ ن يتقبلوها لهم ف إ ذ ا أ ح ب هؤلاء ان ي ج م ع ا ل م المال ا ل ز ك ا ة ل ي و ص ل ه إ ل ى أ ه ل ه لمعرفتهم ب أ ه ل ا ل ز ك ا ة فهذا من التعاون على البر لكن ينبغي أ ن يبادروا بايصاله الى اهلها ل ل و ا ا ل يا شيخ يغفر أ س أ ل الله أ ن يجعلنا في هذا المكان من المتحابين في الله جل وعلا ومن الفائزين بما أ ع د ه الله للمتحابين به بالاستغلال في ظله وما لا ظل الا ظله و أ م ا أ ن ت أ ي ه ا السائل اعلم أ ن ربك جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا عبادي الذين أ س ر ف و ا على أ ن ف س ه م لا تقنطوا من ر ح م ة الله إ ن الله يغفر الذنوب جميعا تب إ ل ى الله جل وعلا ت و ب ة ص ا د ق ة وكلما تذكرت هذا الذنب جدد ا ل ت و ب ة والاعتذار إ ل ى الله جل وعلا وانطوي على ا ل ع ز ي م ة الصادقه ة على ا ق ا ر ف ذنبا والا تعود إ ل ى هذه ا ل م ع ص ي ة ثم إ ن ي أ ن ص ح ك أ ن تبتعد عن ا ل أ م ا ك ن التي ارتكبت في هذا الذنب و أ ن تبتعد عن م ن كانوا سبب ا ل إ غ ر ا ء ب ه أ و سبب الوقوع معهم به وتذكر ق ص ة الرجل الذي قتل تسعا وتسعين نفسا و س أ ل عن ا ل ت و ب ة فهدي إ ل ى من لا علم عنده فقال لا توبه لك ل ع ظ م ما تصوره فكمل به ا ل م ئ ة ودل وذهب إ ل ى من هو من أ ه ل العلم ف أ ر ش د ه إ ل ى أ ن ا ل ت و ب ة لا حائل بينه وبينها ودله على أ ن يبتعد عن أ ر ض السوء و أ ع و ا ن السوء فالبعد عن جلساء الشر من أ س ب ا ب ا ل ص ي ا ن ة والوقايه ة وحديث وجريس السوء الصالح الجريس مثل إنما ا خير ش د ولد أثابكم الله هذا سائل الشيخ الناس مات من يقول فضيلة الشيخ بعض الناس يقولون إن من مات له بعض إن ف إ ن هاجر الزوج إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و آ س ي ا تعلمان هذا الطفل أ و ا ل أ ط ف ا ل ا ل ق ر آ ن فهل هذا القول صحيح من مات لا يحتاج إ ل ى تعلم التعلم إ ن ما هو للعمل ي ت ع ل م الناس للعمل يعمل ومن و مات انتهى العمل معه وهذا كلام أصل له. سابكم الله اصل الله يقول السائل ة السلام ش ي خ ا ل عليكم و ر ح م ة الله و س ؤ ا ل من حلف ايمانا كثيره هل يكفيه ك ف ا ر ة و ا ح د ة ام لا بد لكل يمين كفاره ة ارجو ن اذا حلف ايمانا كثيرة ان يكتفي بكفارة واحدة اكتنف تاريخ الايمان وبعض الناس حلف ولو نسأل الله الهداية يكتفي كثيرة وبعض كثير ا ل أ ح ل ا ف والله جل وعلا جعل من صلاه الذم ك ث ر ة الحلف و أ ه ل التقوى يتورعون عن الحلف و إ ن كان الحلف على صدق ص ي ا ن ة ل أ ي م ا ن ه م و ح ش ي ة التساهل ف أ ر ج و أ ن هذا المفكره ايمان يكفيه ك ف ا ر ة و ا ح د ة و أ ن يستغفر الله جل وعلا ويوطن نفسه على تجنب ل ف ن الحلف أثابكم ا ل يقول السائر السلام عليكم ه و ر م ة ا ل ه وبركاته وبعد أحبكم إني ي يقول في التصوير التمثيليات التي يقوم في الصيفية الله سؤاله الأول ما وما مشاهدة بها الطلاب في المدارس والمراكز حكم حكم اسال الله أ ن نكون جميعنا متحابين بالله التصوير ب ا ل آ ل ة لا أ ر ا ه محرما ولا أ ر ى أ ن ه التصوير الذي قال عنه النبي صلى, النبي صلى الله عليه وسلم أ ش د الناس عذابا يوم القيامه المصورون و إ ن م ا هذا التصوير ب م ث ا ب ة حرس الظل والناس في أ و ل عهدهم إ ذ ا وقف أ ح د ه م أ م ا م شيء صقيل أ و أ م ا م ص ف ح ة ا ل ما ء ر أ ى صورته وتطور ا ل أ م ر إ ل ى صنع ا ل م ر آ ة ومضى دهر طويل إ ل ى أ ن تطورت المعارف وفتح الله على الناس من أ ب و ا ب العلم ما لم يكن عرفوا وتوصل إ ل ى حبس ا ل ص و ر ة ا ل م ن ع ك س ة على هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل ص خ ي ل ة إ ل ى أ ن تنقل كماهل ولا يكون هذا النخل لهذه ا ل ص و ر ة من خيال المرء وتصوره و إ ن م ا هو من حبس هذا الظل ف إ ن شاء الله لا يكون ذلك من التصوير المحرم ذكر صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة لا تدخل و ا بيتا فيه ا ل ص و ر ة ولو أ ن هذه الصور التي في الصحف والجرائد وكتب الدراسه ا طابعوها أو فيها على الصور تثبيت كانت هذه مانعه من دخول الملائكه لصارت عامه بيوت الناس مخفره من ملائكه الرحمن وهذا من اعظم الضرر على الامه والله جل وعلا لا يخلف امه محمد صلى الله عليه وسلم ما فيه اصر واغلال وحرج بالغ ف إ ن شاء الله لا شيء في ذلك و إ ن م ا ينبغي ل ل إ ن س ا ن أ ن يتجنب ما لا تدعو إ ل ي ه ح ا ج ة و أ ن يحذر من تصوير النساء لما في ذلك من خطر الابتلال والتطور الذي حصل أ ي ض ا في التصوير قد يوقع ا ل ص و ر ة إ ذ ا وجدت في, يشك في وضع يشك ه أ ن ه على أ حال ا ل م ز ر ي ة فقد تطور صنع التصوير حتى اصبح يستطاع أ ن ياتي بمن لا ت ح م ل خ ر و ه شبهه فيوضع في مستنقع الشبه فالحذر أمر مطلوب حسابكم ل ل هو ي ق ل في س ؤ ا ل ل ه ا آ خ ر م ا حكم ا ل أ ن ا الإسلامية ش ي د و م حكم سماعها؟ ا حكمها أ ن ه ا م ب ا ح ة لكن من يسمعها ويرى هذا من الطاعه والتقرب و ا ل ع ب ا د ة فلا الله جل وعلا لم يجعل الاناشيد وشاد الشري ق ر ب ة يتقرب به إ ل ى الله جل وعلا و إ ن م ا إ ذ ا فترت النفس وكلت و ح ب ة الاسترواح و ا ل ر ا ح ة جاز لها أ ن تستريح بسماع مثل هذا الاناشيد التي لا فحش فيها ولا تدعو إ ل ى ف ن ولا تمجد باطلا ولا تدعو إ ل ى شر ولا تنفر من خير و أ م ا أ ن يجعل ذ ا ل استماع هذه ا ل أ ن ا ش ي د من التقرب إ ل ى الله فهذه ط ر ي ق ة أ ه ل السماع والتلذذ بهذه ا ل أ ش ع ا ر ولعب ا ا ا بها س س ت ن ن و الشيطان ن ا ا س ل ب أ ف ك ا ر ي م ث ا ل هؤلاء وجعلوا استماعها ا و ب م خ ا ب ة أ و ق د يكون أ ع ز في نفوسهم من استماع ا ل ق ر آ ن بل ربما صادف أ ح د ه م من الخشوع واللين بل وربما الدمعه ما لم يحصل معه ه ويستمع أ ك م ل الكلام و أ ع ظ م ه أثابكم أن الأصل الله السائل إذا الصفا والمروى الدعاء للمعتمر يقول هل على وهل اليدين يديه يشرع يدعو ويرفع يديه وهل الأصل في وقف رفع اليدين؟ نعم ا ل أ ص ل رفع اليدين والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث ا ل أ ش ع ه ا ل أ غ ب ر ذكر رفع اليدين في وضع يدل على أ ن رفعهما من أ س ب ا ب إ ج ا ب ة الدعاء ولذلك حبب العلماء المحققون رفع اليدين للداع إ ذ ا د ع ا إ ذ ا ر د ان يدعو ويطلب من ربه جل وعلا وهو في غير ف ر ي ض ة قد انتهى منها حسن ا نبيه أ ن يرفع يديه ومن ا ل أ ل ف ا ظ المختصه صار ما يقول شاف الاسلام من تينيه و ا ل س ن ة رفع اليدين يعني في الدعاء وبعض أ ه ل العلم يقول ان الرفع خاص بمواضع لكن ا ل ص د ي ح أ ن ه لا خ ص و ص ي ة وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح رب أ ش ع ث اغبر السفر يرفع يديه يا ربي ا رب فلولا ان رفع اليدين م ظ ن ة ا ل ا س ت ج ا ب ة والتكرار م ظ ن ة ا ل ا س ت ج ا ب ة و إ ط ا ل ة السفر التي تظهر للعبد ضعفه وحاجه وافتقاره مظله ل ل إ ج ا ب ة وفقد أ س ل ا ب ا ل ر ف ا ه ي ة بسبب حال الشعثه ا ل غ ب ر ة تظهر العبد مظهر الضعف والافتقار وهي م ظ ن ة لكن قد يقوم س ب ب أ ق و ى من ذلك كله فيقول بين الدعاء وبين ا ل ا س ت ج ا ب ة أ ن ا وهو أ ث ل الحرام ي ا ك ت س ا ب ونسال الله العافيه في الشاهد من هذا الحديث أ ن رفع اليدين هو ا ل أ ص ل ولذا جاء في الحديث الذي راه ا ل إ م ا م أ ح م د وغيره ان الله لا يستخي من عبده او من العبد المؤمن يرفع عن يديه أ ن يردهما خالتين ي و ك ل م ة ا ل نحوها أحبكم ا ل ل يقول ل ل عليكم ورحمة الله س ا وبركاته م ورحمة ف ض ي ل ة الشيخ هل السبعون أ ل ف ا ل ذ ي ن يدخلون ا ل ج ن ة بدون حساب ولا عقاب من ا ل إ ن س فقط أ م من ا ل إ ن س والجني معا لا شك أ ن مؤمن الجن يثاب على إ ي م ا ن ه ويفوز ب ا ل ر ح م ة والرضاان لكن المتبادر أ ن الحديث عن ا ل إ ن س ل أ ن ذكره أ ن ه ليس معه إ ل ا الرجل والرجلان إ ن م ا يرى إ ن س ا و ل م يرى جنا صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا وقد ورد في بعض ا ل أ ح ا د ي ث التي ليست في الصحيح أ ن مع كل أ ل ف سبعون أ ل ف ا سبعين أ لكن ف ا ل حتى و إ ن كثروا وظلوا ف يبلغون ح س ا ي ب في الحساب بضرب سبعين في س ب ع ي ن سبع في سبعه س سبع و أ ر ب ع ي ن و أ ض ر ب ل ي ه ا ماشيه من ا ل أ ص ط ر ل ي ك م ل العدد كل ذلك يعتبر قليلا ب ا ل ن س ب ة إ ل ى ك ف ر ة ا ل أ م ة من عهد محمد صلى الله عليه وسلم إ ل ى أ ن ينتهي أ م ر ا ل ع ب ا د ة عندما لا يكون في ا ل أ ر ض من يقول الله الذين تقوم عليهم ا ل س ا ع ة أ ي أ ن العدد مهما ك ث ر ه و قليل ب ا ل ن س ب ة للكثره فالظاهر أ ن السبعين الف ومن يكون معهم إلا ما هم من بني آدم. س ب ك م الله يقول السائل فضيلة الشيخ السلام ش ي خ ا ل عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وبعد ذهبت ل ل ع م ر ة من ج د ة و أ ن ا من سكانها وعند وصول ي م ك ة حاضت ا م ر أ ت ي ولم تعمل شيئا من أ ع م ا ل ا ل ع م ر ة ثم عدنا إ ل ى ج د ة بعد أ ن قضيت عمرتي وفي نيتي أن بعد انتهاء عدتها أ أن ن اعود ل ت أ خ ذ عمرتها لكن خلال هذه ا ل ف ت ر ة داعبتها وهي حائض فانزلت أ ن ا وهي لم تنزل فهل, من فهل علي, علي من ذلك شيء لا شيء إ ن شاء الله عليك وبهذا السؤال نبهر ن لما في السؤال ا ل أ و ل من الوقوف على الصفا يحسم بالطائر بالساعي كلما وقف على الصفا أ ن يعيد جدد الذكر ا والدعاء و ن فرج اذا رفع يديه وكذلك على المروه و أ م ا أ ن ت ف إ ن شاء الله لا شيء عليك أ ن تحمت حول الحماء وتعرضت أ و دنوت من الخطر والحمد لله أ ن ك لم تقع فيه ل أ ن وقوعك فيه إ ف س ا د لعمره امراتك وتكليف لها فلا شيء عليك إ ن شاء الله ولا عليها ولا بد أ ن ه ا ان شاء الله تمت عمرتها、أنا. أسابكم الله يقول في شؤاله الآخر والدي يقول لي أهدى هدية في و أ ن ا موظف وميسور الحال دون إ خ و ت ي البنات فهل في هذا شيء وما هو الحل إ ذ ا كان هذا لا يحل لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوالد بن عدلي في أولاده والحديث الصريح حديث النعمان بن بشير الأنصار رضي الله عنهما لما يا أنصار عنهما شك بشير أن أمر بن بن بن فيعطى حديث رضي نحن ابنه النعمان عبدا اعطاه عبدا قالت بنت ر و ا ح ة رضي الله عنه وهي زوجته أ ش ه د على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كانها خشيت ا ل لا ينفذ ا ل ع ط ي ة والله أ ر ا د أ ن يشرع لعباده فلما جاء يشهد النبي على ذلك قال له أ ك ل ولدك أ ع ط ي ت ه مثلا قال لا أ ن ا ل ا تشهدني على جور وفيتي ر اتقوا الله واعدلوا بين أ ل د ك م فريتي ت ح بين أن ك و لك في ا ل ب ر ج س و ا ء إ ل ى آ خ ر م فالعدل بين ا ل أ و ل ا د واجب لكن إ ذ ا أ ع ط ى الوالد ولده شيئا ورضي إ خ و ا ن ه و أ ج ا ز و ا و أ ح ل والدهم من ذلك فلا شيء عليه وفي تكون الأمور أكثر ما تكون هذه عندما يكون الولد الذكر فردا فيزداد حب الوالدين له و ب خ ا ص ة الوالد وقد يحمله ذ ا الحب على شيء من الجور فليتذكر موقف يوم ا ل ق ي ا م ة والحكم الفصل فيه من الحكم العدل و ا ل ل ي ح د ث على تجنب الجور أحسابكم الله يقول السائل يقول نود من فضيلتكم توجيه ن ص ي ح ة إ ل ى الذين إ ذ ا دعوا ا ل ت ز ا م ب ا ل س ن ة في ا ل أ م و ر ا ل ظ ا ه ر ة مثل اللحى والحجاب يقولون أ ن ا أ ع ر ف من الناس من لحيته طويله وهو من أ خ ب ث الناس خلقا حتى أ ص ب ح هذا القول عذرا على أ ف و ا ه أ ك ث ر العوام بل وبعض طلاب العلم فنرجو نصيحتكم لهم جزاكم الله خيرا لا شك أن من خيرا يقابل جزاكم لهم الله لا إلى السنة شك يدعو في مثل هذه ا ل م ق و ل ة يخشى عليه من سوء ا ل خ ا ت م ة ل أ ن ه لا يحل المسلم أ ن يقدم بين يدي الله ورسوله أ م ر ا يعارض أ م ر الله و أ م ر رسوله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى حذرنا من م خ ا ل ف ة أ م ر نبيه وتوعد على ذلك يقول جل وعلا فليحذر فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم ف ت ن ة أ و يصيبهم عذاب اليم والداعي إ ذ ا دعا والمرشد إ ذ ا أ ر ش د وعظ ا وعظ ينبغي ان يكون في وعظه ودعوته و إ ر ش ا د ه رفيقا بمن يدعوهم متجنبا حملهم على ما قد ينزلقون فيه من ر د يدعو برفق وينصح ب ش ف ق ة ويتكلم عن ب ص ي ر ة وحكمه ومن يدعى ينبغي له الا يتكبر والا يستعلي على الحق فان التكبر على الحق ق ا س م ة الظهر ى ان الاستجابة للسنة أ م ر عسر عليه فلا يصح أ ن يواجه بمثل هذا الكلام لا شك ان سيوجد فيه من ي ط و ل لحيته خداعا ومن ي ط و ل لحيته ع ا د ة لا تعبدا ولكن لا يصح أ ن يحمل ذلك على أ ن ه مثل وحكم ش ا م ل ف إ ن ا ل ش أ ن أنه لا يلتزم ا ل س ن ة من أ ه ل ا ل إ س ل ا م إ ل ا من يعظمها ولا يتظاهر ويظهر بما دعا إ ل ي ه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إ ل ا صادق ولذا وجد شاذ أ و من فيه النفاق لا يكون المحمل عليه في ذلك وهو الحجه ل أ ه ل ا ل ظ ل ا ل من ابتلي بمرض وبلاء ف ل ي س أ ل ربه ا ل ع ا ف ي ة ومن ر أ ى ممتنا وهو معافى من هذه البلوى فليحمد الله على هذه ا ل ع ا ف ي ة والواجب على كل من سمع ا ل ك ع م ة إ ل ى سنة ر س و ل ا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م أ ن ي س ت ج ي ب و إ ذ ا سؤال يقول لي ان وإذا كانت نفسه غالبة له في هذا ف ل ا ي ص ق و ل ا ي ج و ز أ ن ي ح ت ج ب ا ل ب ا ط ل ي ل ى ا ل ب ان ط ي س ج ل هذا سؤال يقول لي ان يسجد هذا س ا ئ ل يقول م ع ا لي ا ل ش ي خ هل ه ن ا ك بدعة حسنة ح ي ث أ ن ن س ج د هذا ل ب ع ض يقول بأن ا ل م و ل د ا ل ن ب و ي من ا ل ب د ع ا ل ح س ن ة ا ل ؤ و ل الفصل في هذا النبي الهدى صلى الله عليه وسلم وهو أ ف ص ح الخلق و أ ع ر ف ه م بمقاصد الكلام أ خ ب ر ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م أ ن من عمل عملا ليس عليه أ م ر ه فهو مردود عليه كما في الصحيح في الصحيحين وفي الصحيح من حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا فالذي يحب ان يتقرب إ ل ى الله بعمل لا بد ان يكون هذا العمل متوجا بامر ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تقرب بشيء لم يالم به رسول الله فهو مردود عليه والنبي عليه الصلاه والسلام حذرنا من البدع و أ ع ل م ن ا أ ن كل ب د ع ة ض ل ا ل ة و في لسان العرب كل هذه من صياغ العموم التي يندرج تحتها كل شيء مما دلت عليه فكل ب د ع ة كل عمل لم يكن أ ر ش د إ ل ي ه رسول الله صلى الله عليه و سلم فهو ب د ع ة و كل ب د ع ة ض ل ا ل ة و كل ض ل ا ل ة في النار كما جاء ذلك في الصحيح والدين قد كمل قبل و ف ا ة نبي الله صلى الله عليه وسلم ويوم مات كان الناس في وضع كامل في دينهم لا يحتاجون معه إ ل ى أ ي تكميل المولى يقول اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم وعتمت عليكم نعمتي ورضيت ا لكم ا ل إ س ل ا م دينا ورسوله يقول من عمل عملا ليس عليه أ م ر ن ا فهو رد وقل و إ ي ا ك م يحذرنا من محدثات ا ل أ م و ر و إ ي ا ك م م ح د ث ا ت ا ل أ م و ر ف إ ن كل محدثه ب د ع ة وكل ب د ع ة ظ ل ا ل ة وكل ضلاله في النار حسن رضي الله عنه يقول إ ن الخلائق ف ع ل م شرها البدع لما أ ث ن ى على نبي الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ووصف ا ل خلائقهم قال خلائق فيهم تلك فيهم غير م ح د ث ة إ ن الخلائق فاعلم شرها ا ل ب د ع و ا ل ذ ي يستحسن أ م و ر ا لم يكن لها أ ص ل ك أ ن م ا يدعي بلسان حاله أ و م ق ا ل أ ن الدين لما مات النبي لم يكن قد كمل و إ ن م ا كمل بهذه الزيادات وهذه الزيادات كانت حقا ولم يدل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا تقصير منه وحاشاه صلى الله عليه وسلم أ ن يكون قصر ف إ ن ه مات يوم مات وقد تركنا على ا ل م ح ج ة البيضاء ثم إ ن هذا المولد الذي اثير مولد سيد الخلق صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم أن تعارف الناس في هذه النزهه انه يوم الثاني عشر من شهر ربيع ا ل أ و ل هذا محل خلاف بين علماء الحديث هل هو في اليوم الثاني عشر أ و هل هو قبله أ و بعده ليس هناك ر أ ي مجمع عليه بأن كانت الثاني الولادة في يوم الثاني عشر أ م ا أ ن ا ل و ل ا د ة في يوم الاثنين ففي صحيح مسلم وعلى فرض أ ن ا ل و ل ا د ة حقا كانت في اليوم الثاني عشر هل وجد مولد في حياه ة النبي ا صلى ل ل عليه وسلم هل وجد في ي وجد ح الصديق ة ا والفاروق و ذ نورين وعلي رضي الله عنه م اجمعين وارضي عن سائر ا ل ص ح ا ب ة رسول الله هل وجد في عهد ا ل ص ح ا ب ة انتهت ا ل م ئ ة ا ل أ و ل ى وانتهت ا ل م ئ ة ا ل ث ا ن ي ة وانتهت ا ل م ئ ة ا ل ث ا ل ث ة و ا ل ر ا ب ع ة لا يعلم في العالم كله أ ي أ ث ر ليوم المولد ووجد المولد على نطاق ضيق في القرن الخامس في مصر احدثته ا ل د و ل ة ا ل خ ب ي ث ة ا ل ب ا ط ن ي ة ا ل د و ل ة ا ل ف ا ط م ي ة ولن ينتشر الا في القرن السادس و اوائل السابع واول من اشهره ملك اربيل خارج النطاق المصري ثم لقلة العمل ب ا ل س ن ة في كثير من المواقع و ل غ ل ب ة أ ه ل ا ل س ل ط ة وبعض المتنسفين مع ضعف في ا ل ب ص ي ر ة و ق ل ة في البضاعه من ا ل س ن ة شاعت هذه ا ل ب د ع ة و ل أ ن ه ا ذات صله لاجلال النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ع ا ط ف ة نحو رسول الهدى ا صلى الله عليه وسلم غير م س ت غ ر ب ة من المسلمين عظموها حتى صار لها ش أ ن و أ ي ش أ ن ف إ ذ ا مضت إ ذ ا كانت القرون ا ل م ف ض ل ة مضت ولا وجود لهذا المولد فهو لا شك من البدعه ومع هذا لا ينبغي أ ن يكون م ث ا ر عداء وخصام و إ ن م ا ينبغي أ ن يكون الحال فيه حال نصح و إ ر ش ا د وبيان و إ ي ض ا ح و إ ع ل ا ن ل أ ن العمل المقبول المرضي لرب العالمين م ق ت د ي به بسيد الخلق اجمعين صلى الله عليه وسلم و ا ل إ ن س ا ن يمكن أ ن يتعاون في أ م ر محل اتفاق مع من لم يتفق معه في بعض ا ل أ م و ر وهكذا س ن ة ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ا م مسألة يختلفون المسائل ب ر ز الأمور اختلافا في مسعة الحج فعلي مسعة ر في ض ي ا ل ل ه عنه يعلنها عثمان ينهى عنها ولم ي ت ب ا غ ض ولم ي ت ع ا د ى ولم ينثر أ ح د م ن ه م عن ا ل آ خ ر ويتم ه ذ ا عثمان ر الله عنه ي ا ل ص ل ا ة في م ن ا و ي س ت ن ث ر عليه من استنكر من ا ل ص ح ا ب ة ومنهم العالم الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويقول ليت حظي من أ ر ب ع ركعات ركعتان متقبلتان ولما حان وقت ا ل ص ل ا ة وصلى باصحابه صلى أ ر ب ع ا فقيل له أ ت ق و ل كذا وتتم قال الخلاف شر ف إ ذ ا تخالفنا في م س أ ل ة من المسائل ليست من ا ل ع ق ي د ة التي يكفر مخالفها فلا يصح أ ن نكون أ ع د ا ء متنافرين على العالم العارف البيان ويجب على من ل ا يعرف ان يتقي الله ويتبع الهدى ولا يجوز الغلو وهذا المولد فيه شيء من الغلو والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أ ط ر ت النصارى بن مريم إ ن م ا انا عبد ق وما ا الله عبد ب ورسوله ك ل ل يقول السائل ه ما حكم ا ل ق ر ا ء ة في الماء والنفث فيه وما الايات و ا ل أ ح ا د ي ث التي تقرا أ ا ل ق ر ا ء ة تكون على ا ل إ ن س ا ن في غير ماء وهذا هو ا ل أ و ل ى ولا أ ع ل م أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ق ر أ بماء و إ ن م ا ادعى للشخص و ا ل ج م ا ع ة الرهط من ا ل ص ح ا ب ة الذين نزلوا في حي و ندر سيدهم و أ ح ب و ا علاجه ف ل ا ن ج د و ا شيئا و فزعوا إ ل ى هؤلاء الرهط و ا سالهم ت هل فيهم ر ا ق ن و قالوا لا ف قال أ ح د ه م بلى لكن لا أ ر ق ى الا بجوع إ ل ى آ خ ر ه ل م يرقى في ماء و إ ن م ا رقى بالنفس فقط في ا ل أ و ل ى الاقتصار على ذلك نعم تابكم ا ل ل ه يقول ا ل س ا ئ ل قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء أ م ت ي في ث ل ا ث و ذ ك ر م ن ه ا و ك ي ك م ن ا ي ن ا ر ك و ن م ق ا ل و أ ن ا أ ن ه ى أ م ت ي م ن ا ل ك ي ف و ك ي ف يكون حكما ل ن ه ي بعد ا ل إ ب ا ح ة ا ل ن ب ي ل ن م ي ق و ن ح ك ا ي ك و ا ف ي ث ل ا ث ه ك ذ ا و إ ن م ا ق ا ل إ ن يكون ف ي ث ل ا ث وهذه الثلاث ك أ ن ه ا أ ص و ل ا ل أ د و ي ة شربه العسل ك أ ن ه ا أ ص و ل ما يتناول بالفم من ا ل أ د و ي ة و ا ل س ن ة يفسر بعضها بعضا ما ن أ خ ذ حديثا واحدا وندع كل شيء النبي عليه الصلاه والسلام أ خ ب ر أ ن ه ما نزل داء إ ل ا أ ن ز ل الله له دواء علمه من علم وجهله من جهله جهل. ونهيه عن ا ل خ ي صلى الله عليه وسلم ليس بنهي تحريم و إ ن م ا هو نهي تنزيه ولا لا يمكن أ ن يدل أ م ت ه على شيء محرم ويقول فيه خير لها ف إ ن الشيء المحرم يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عنه ولكن لما ا ك ت ر ن ا النهي ب إ ر ش ا د إ ل ى أ ن الكي يكون فيها الشفاء ب إ ذ ن الله لمن كان محتاجا لهذا العلاج ووفق من يعالج بالكي ل أ ص ا ب ة موضع الداء ووضع الدواء من الكي بقدر الحاجه ة والذين ذحثوا أ ش ا ر الى أ ن العلاج إ م ا باستخراج الداء و إ م ا ب إ د خ ا ل العلاج عليه و إ م ا ب م ح ا و ل ة إ ث ل ا ث سبب هذا الداء فمن ا ل إ د خ ا ل عليه م م ا يضاده شرط العسل ومن إ خ ر ا ج ه ب ش ر ب المحجم ومن يصامت يقضي عليه شية الكيل ي بما النار بنها قد عن لكنه ل وأن سؤال ب ن ل يقول ه اذا ل ل س ا ئ إ كان لي جيران لا يصلون ولا ي أ ت و ن إ ل ى مسجد الحي أ ب د ا وهم في بيوتهم أ و ق ا ت الصلوات وقد نصحناهم كثيرا ولكن لم يستجيبوا فماذا نعمل هل أ د ي ن ا واجبنا نحوهم وندعهم و ش أ ن ه م ووضحوا لنا جزاكم الله خيرا لا شك أ ن ك تقول لا يصلون تقصد لا يصلون مع ا ل ج م ا ع ة إ ل ا أ ن عطفك على ذلك ولا ي ح ص ل المساجد كانهم لا يصلون أ ب د ا ولا يظهر أ ن ك تريد ذلك لكن انصحهم ولا تغفل وتذكر قول الله جل وعلا في بني إ س ر ا ئ ي ل لما ارتكب المخالفون المنكر وناهاهم الناهون و ي أ س منهم قال ا ل ي أ ئ س ن ا للصابرين على ا ل أ م ر لم ت ع ذ و ن قوما الله م ل ك ه م او معذبهم عذابا شديدا فكان جواب أ و ل ئ ك ما ع ذ ر س إ ل ى ربكم ولعلهم يتقون فاجتهدوا في ذلك ولا تياسوا ويعطي ا ا الرفق ما امكنكم س ت ع م ما ل والرفق دخل و ف شيء ي لا زان و الله على الرفق ما لا يعطي على الشده ة سابكم الله أ ن ك ث ر ه ا ل صيام شهرين أ و عتق رقبه مع أ ن الرقبه في الغالب أنه لا وجود لها ح ق ي ق ة لكن قتل العمد قرين ا الشرك بالله جل وعلا والصريح أ ن ا ل ت و ب ة إ ذ ا كانت توبه نصوحه نفعت العبد التائب والحساب عند الله جل وعلا والله يقول إ ن الله لا يغفر أ يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فكل ذنب دون الشرك داخل في هذه ا ل م ش ي ئ ة و إ ذ ا أ ك ث ر ن ر ء من ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة وتعاهد نفسه تعاهدا حقا رجع ان ينفعه ذلك نعم هل يلزم الورثه سدد ا الدين لا يلزمهم ذلك ولكن ا ل أ و ل ى أ ن ي س ا ع د م س ل م و م س ل م ة و أ و ل ا ل ن ا س ه ذلك ا ل ذ ر ي ة و ذ ا ل ق ر ي ة و إ ذ ا أ ح س ن م ح س ن ع ل ى ا ل م ت ن و ي ق و ل ا ل غ ا ر ه م ي ل ز م و د ي ن ك فهذا من العمل الذي لا يضيع وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أ و ل ا ل أ م ر لا يصلي على من على ميت جيء به وعليه دين ولم يترك وفاء فكان إ ذ ا جيء ا ل ج ن ا ز ة الميت س أ ل هل عليه دين ف إ ذ ا قالوا نعم قال هل ترك وفاء ف إ ن قالوا نعم صلى عليه و إ ن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم م ر ة ج ي ابي ميت ف س أ ل عنه فقيل له ا عليه ث ل ا ث ة دنانير قال أ ت ر ك وفاء قالوا لا قال صلوا على صاحبكم فقام أ ب و ق ت ا د ة قال هي علي يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكان إ ذ ا لقي أ ب ا ق ت ا د ة قال ما فعلت الدنانير ا ل ث ل ا ث ة فلما ساله المرة قال قريت يا رسول الله قال الان بردت عليه جلدته فدل عن ذلك على ان المتحمل بالدين يبقى شيء من الاثر على المتوفى حتى يقوم المتحمل بسذار الدين وقد نسبت هذا الطفل لزوجها الثاني و ا ل آ ن قد كبر هذا الطفل ومن الله عليه ب ا ل ا س ت ق ا م ة وهو لا يستطيع تغيير نسبه ل أ ن ه توظف بها وهذا العمل الذي قامت به ا ل أ م تغيير في ا ل أ و ر ا ق ا ل ر س م ي ة فهل على هذا الشاب اثم إ ن قدر على أ ن يعيد في ا س ت س ج ي ل ا ت و ا ل أ و ر ا ق انتسابه إ ل ى أ ب ي ه فوجب وإذا من يستطع فلا يبقى منادا بهذا المتبنى هذا الذي تبناه بل ن ب يخبر ك و ن ي انه فلان ا بن فلان ولا يضر هذه ا ل ت س م ي ة فكثيرا ما يسمى فلان ا بن فلان لانه تربى عنده في بيته ا ب ن لزوجته ونقوي ذلك ولا يوجد ه ل محدثين وان كان ق ل ة المهم أ ن ا ل إ ن س ا ن لا ينتمي إ ل ى غير أ ب ي ه اذا سئل من أ ب و ك يقول فلان هذا لا يحل وهذه مخرم الان ا ل ظ ر ط ة التي بقي فيها إ ن كان يستطيع أ ن يعدل ويغير الحال ف إ ن هذا يجب عليه و إ ذ ا تعذر إ ل ا بضرر لا يقدر على تحمله يبقى فيما يخبر به وجي هو انتسب إ ل ي ه يبقى انتسب ا ه ل ي ب ي ه ا ل ح ق س ا ب ك م ا ل ل ه يقول ا ل س ا ئ ل ما هي ا ل ح ك م ة من ح ص ر النبي صلى الله عليه وسلم السبعين أ ل ف بهذا العدد النبي لم ي ح صلى ر ه م ص الله عليه وسلم و إ ن م ا لما س أ ل و ر أ ه هذه الجموع ا ل غ ف ي ر ة قيل ل ه إ ن م ع هم سبعين ي ألفا ل د خ ولن ن ج ة ولم يحصرهم إ ن م ا ظ ل غ ورؤيا ا ل أ ن ب ي ا ء وحي ظ ل غ ب أ ن معهم سبعين أ ل ف ا وهل بعض ا ل ر غ ا ة التي ليست في ا ل ص ي ف أ ن مع كل أ ل ف سبعين أ ل ف ا والسبعين و ا ل س ب ع ة كثر ة في ا ل ش ر ي ع ة تعدادها سبع سماوات سبع سبع راضين ليال ولهذا مما سال أ ل عمر رضي ل ه عنه ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم على ي ه القدر كان مما استدل به واستنتجه ابن عباس تكره السابع ن س السبع ل يقول ه ة رضوان الله ل يتلذذون بالذنب لا لذلك وهذا الكلام يقوله ي ه وهذا م من كانوا صحة يستحلي الذنب او يتنطع به بل كان ا ل ص ح ا ب ة اذا اذنب احدهم فزع من ذنبه وفزع الى الله يرجو مغفره الذنب وياتي ف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال عن المخرج و ا ل س ل ا م ة انما ا ل ت ل ذ ذ ب ا ل ط ا ع و ليس بالمعصيه سابكم الله يقول السائل ما ر أ ي ك في رجل اكتوى و استرقى و تطير و هو جاهل وعندما اتجه الى الله عرف أ ن هذه ا ل أ ش ي ا ء م خ ل ة بالتوكل هل يكون قد فاته الحديث و فضله إ ذ ا الله جل و علا وفقه و حقق هذه ا ل ع ب ا د ة بعد معرفته فان ر ك ا ش ت بن ى ن ح ص ا رضي الله عنه كان على غير هدى ف أ س ل م وقد يكون ما ر قاره في جاهليته ذنوبا ك ث ي ر ة ف ا ل ت و ب ة تمحم قبلها و إ ذ ا ت ل ا ه ا صلاح حق رجع أ ن يفوز ا ل إ ن س ا ن بما يفوز به عن الصلاح نعم في دولة ليس فيها ليس دولة محاكم ش ر ي ة وإذا حصل ش ا الزواج الطلاق ك ل في موضوع الزواج أو الطلاق أ و في موضوع البيع وما شبه ذلك لا نعرف ماذا نفعل هل نذهب إ ل ى المحاكم التي تتحاكم الى القوانين ا ل و ض ع ي ة وهل يجوز أ ن نتصل ب ا ل ش ر ط ة في د و ل ة كافر لنشتكي من مسلم آ خ ر يظلم وهل نستجيب إ ذ ا دعينا الى ا ل م ح ك م ة من قبل مسلم أ و كافر يشتكي منا وهل تستطيعون أن وطلب و ا كف ظلم الظالم من ا ل س ل ط ة ولو كانت ك ا ف ر ة مباح ولو كان الظالم مسلما المهم ان لا يطلب من ا ل س ل ط ة ان تعامله بظلم انما يطلب منها ان تكف ظلمه وتمنع شره وفيما يتعلق ه بالمواريث و أ ح ك ا م الطلاق هذه أ م و ر لا تحتاج إ ل ى س ل ط ة و إ ن م ا المنازعات هي التي تحتاج إ ل ى فصل و س ل ط ة وما تختلفون فيه ارجعوا فيه إ ل ى أ ه ل العلم و أ ن ت م تعلموا وأسواب ولله الحمد الله جل وعلا والعلماء ميسرة التعلم الحمد شتاب الله قاموا بخدمته جل أ ك م ل خ د م ة و س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ايدينا و أ ظ ه ر ن ا ح ي ة ن ا ط ق ة وكلام اهل العلم في بيان ما قد يغمض منها ويسفر ويحدث يجتهد في وسيجد سبيله يقول فضية الله الحمد ما على المرء إلا أن يجتهد في طلب الحق معبدا على طلب على ذلك وسيجد سبيله معبدًا. شابكم الله أن فضية شابكم فضية حفظكم السائل شيخنا ذكرتم في كتاب لكم عن ا ل ش ي و ع ي ة ع ب الفكر ر ة ا ا ل إ س ل ا م ي فهل هذه ا ل ع ب ا ر ة ص ح ي ح ة ليس لي كتاب في ا ل ش ي و ع ي ة ولم أ ؤ ل ف كتابا و أ ن ا أ ي ض ا قليل ك ت ا ب ة في الصحف بل نادر جدا وانما كتبت م ر ة وتكرر فيما يتعلق بالهلال و ا ل أ ه ل ة و أ ن الاعتماد على ا ل ر ؤ ي ة وليس على الحساب واما هذا الكتاب فهو ل أ ح د ا ل أ خ ا ر د ابن ل أ ح د أ ب ن ا ء عمي ثابكم ثابكم الله يقول في سؤاله الآخر ما نصيحتكم؟ ثابكم الله للشباب حول الجماعات التي ابتلوا بها نصيحتكم يقول حول في ن ص ي ح ة لهم أ ن يلزموا الاخذ من كتاب الله جل وعلا ومن س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم و ي ن ظ ر ما عليه الصحابه رضوان الله عليهم ولما قامت الفتن ومن ر ح م ة الله بهذه ا ل أ م ة أ ن الفتن وجدت في عهد ا ل ص ح ا ب ة فهل نظموا جماعات وهل حزبوا أ ح ز ا ب ا كل ذلك لم يحصل و إ ن م ا بث و العلم ا ونشر و ا ا ل س ن ة وعلم و الناس ا فتجنبوا هذه الجماعات بدون تفصيل ه الله هل عليه السجود سهو أرجو أنه لا سجد سهو عليه لكن ينبغي أن وأما لو تركها عمدا لن تصف صلاته م سابكم العظيم وأما عمدا نعم السائل الإنسان سبحان وسبحان السجود سجود سجود إذا الركوع الأعلى لا يتعاد ربي ربي ينبغي ترك لكن ذلك يقول قول لو لن في في أرجو تصف أن سابكم الله يقول السائل ف ض ي ل ة الشيخ السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته <تصفيق> ما حكم وجود الدشوش في أ ح ب بقاع ا ل أ ر ض إ ل ى الله عز وجل وما حكم السكوت على ذلك وجزاكم يكون وسلم رواه وغيره وذلك الله خيرا إن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي من منكرا بليسانه الإيمان مسلم من منكم لم لم صلى عليه فليغيره بقلبه بيده في يستطف يستطف رأى إن فإن فإن أضعف وفي حديث آ خ ر وليس وراء ذلك ح ب ة خ ر د ل من ا ل إ ي م ا ن لا شك أ ن هذه ا ل أ ج ه ز ة أ ج ه ز ة تلقي هذا الفساد وبثه بين الناس من أ ع ظ م الشرور في هذا ا ل ز م ن ومن أ ش د المستحدثات فتكا ب ا ل أ خ ل ا ق والقيم والواجب على الناس جميعا ان يتعاونوا على البر والتقوى وان يحرص كل فرد على حمايه نفسه وصيانتها ووقايه اهل بيته ومنع عاديات السوء عنهم ما استطاع واذا فعل الانسان ما يقدر عليه من الخير وتجنب ما يستطيع تجنبه من الشر رج له ن ج ا ة ب إ ذ ن الله تعالى هذا التطور المذهل لهذه المخترعات فيه نوع ابتلاء ليتبين الصابر المتقي وليهلك يهلك من هلك عن بيننا ل ان لا نكون من الهالكين يحرص المرء ان يقي نفسه واهل بيته وينصح وأن ينصح من يطمئن إ ل ى استفادتهم ولعل الله أ ن ينفع به واذا اعجز ا فعليه بخواسخه ص نفسه نعم أ ر ج و منكم ما تدعو الله لي وللمسلمين وسؤاله يقول ما موقفكم من م س أ ل ة التطبيع بينوا لنا ذلك م أ ج و ر ي ن و إ ذ ا لم أ ب ي ن ه ا تنوي ان تطبع المسلمون اليوم غ ن ي م ة لمن أ ر ا د ه م لما قتل ق ت ي ل ه ب مسلم الباهلي ورثاه من رثاه من الشعراء وقال ندمتم على قتل ا ل أ غ ر ب بن مسلم وانتم إ ذ ا لاقيتم الله أ ن د م و ا فقد كنتم من غزوه في غ ن ي م ة وانتم لمن يغزوكم اليوم مغنم و ا المسلمون أ ض ا ع و ا أ س ن ا ب ا ل ق و ة وفرطوا ب م ق و م ا ت ا ل ح ي ا ة واتبعوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أ ذ ن ا ل البقر ولم يجاهدوا أ ن ف س ه م ولم ينصبوا ع ل م الجهاد فضربهم الله بالذل الذي لا يمكن أ ن يرفعه عنهم إ ل ا إ ذ ا راجعوا دينهم وهذه ا ل ب ذ ر ة ا ل خ ب ي ث ة ب ذ ر ة اليهود الذين بذروها ا ل آ ن عندهم ا ل ق و ة و ا ل م ن ع والمسلمون في نوم عميق أ و موت ولم يستيقظوا إ ل ا بعد أ ن قطعت الحبال بايديهم و ح ص ر و ا وحشروا وسلمت مقاليد أ م و ر ه م في بلادهم إ ل ى من لا يرعى لهم إ ل ا ولا ذمه إ ل ا من شاء الله ولذلك التطبيع ما يتعلق فليس ل أ ه ل العلم ولا للتقى يد فيه و ل ا ت أ خ ي ر ومجرد ا م م ع ا ه د ة اليهود لو خ ل أ ن ا ل م ع ا ه د ة ت ل ت ع و د على المسلمين بخير وتدفع عنهم شرا متوقعا وتصدع عنهم خطرا د ا ه م ا لما كان فيها محذور ولكن هذا التفضيع و ا ل م ع ا ه د ة في ا ل أ م م ا ل م ت ح د ة وتمادل السفارات كل ذلك تعامل من المغلوب مع الغالبين ولن يكون لنا غ ل ب ة إ ل ا إ ذ ا استطعنا أ ن نراجع ديننا بحق ونسأل الله أن لا يكون ذلك الله يقول أن أسابكم الله لا ذلك الله السائل فضيلة الشيخ بعيدا قد ق ا ل بعض أهل ا ل ع ل لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم م أنه أن يثبت استاك ف ي المسجد أو ع ن د ا ل ل ص ان ة حال إقامتها فما يعد ص ي ع الاصل ك ث ي ر من ل ل م م و ا ي ن من حرصهم على عند إقامة الصلاة. جزاكم الله خيرا. إذا عرفنا أن الترغيب ا بالسواك و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أ ن أ ش ق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل ص ل ا ة عند كل、وضوع. وكان ض و عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ذ ا استيقظ أ و ل شيء ي ب د أ به يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه و سلم فلا ينبغي ل ل إ ن س ا ن أ ن يستنكر شيئا حث النبي صلى الله عليه و سلم على أ ص ل ه و كل ا ل إ ن س ا ن لا يعتاد هو في مواقف من المواقف عمل من ا ل أ ع م ا ل ينبغي الا يكون عدم اعتياده مولدا عنده أ ن هذا من ا ل أ ش ي ا ء المستهجنه نعم. سابكم الله يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم نسخ قلصات الكمبيوتر حكم نسخ يمنع مصدروها نسخها وجزاكم الله خيرا أرجو أن هذا من نشر العلم وجزاكم هذا غير、وجائز. و ا ل ح ي ل و ل ة بين طالب العلم و أ س ب ا ب تحصيله مما يعد صدا عن العلم فارجو انه ان شاء الله لا حرج المعتاقف ن و مثلا م ل ا ليس لمجرد النوم فقط و إ ن م ا القصد ا ل أ و ل منه ا ل خ ل و ة بذكر الله جل وعلا وعدم الاختلاط للناس إ ل ا عند أ د ا ء نفس ا ل ف ر ي ض ة والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الناس أن أ ن يبادر ويتزاحم في الاعتكاف ب أ ن يكون ما بين منبره صلى الله عليه وسلم وبيته الذي ذكر كما في ا ل ص ي ح ي ن أ ن ه راس من رياض ا ل ج ن ة و إ ن م ا يكون الاعتكاف فيما يكون أ ي س ر على العبد في المسجد المهم أن لا يكون في محل بعيد في مساجد أخرى إلا إذا محل أن أخرى يكون في بعيد في تعثر عليه الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجمع ل ل ثابكم ه الجمعه الله هذا سائل يسأل فيقول فضية الشيخ ح الله قتل له ولي وعلم قاتل قاتل يأخذ إلا خيرا قاتل ق ر ي ب ة وكان هو وارث ذلك القتيل هل تنتهي الامور بهذا وهل يؤمن الحيف في القتل وهل يؤمن ان يقتل الانسان من لم يجب عليه القتل الا يرتب القتل اغترابا وفتنه و ا س ا ء ة إ ل ى أ و ل ي ا ئ ي ا ل ق ت ل الذي سبق والاخذ ب ا ل ث أ ر إ ذ ا تحقق القاتل وعلم بيقين أ ن القتل عدوان متعمد وعمر الخطر واتفق ا ل و ر ث م ر على القتل ف ل خرج لكن هذه أ م و ر إ م ا أ ن تكون م ت ع ذ ر ة الفصول أو متعصرة او ب ك م الله ي ق ل السائل م ع ونفع بعمكم ا الشيخ الله ل مسلمين ي حفظكم إنكم ت ر و و ن ما ق ع ما م ا وقع ب ل س ل القحط والسنين م من ي ن ونحن في ه ذ هذا هذا ا اليوم الفاضل في يوم الخميس وفي هذا المكان الفاضل وفي هذا الجمع في يوم وفي وفي تطلب منكم الدعاء أسأل ان ل ل وجل ه عز أ يستجيب دعاءكم ويغيث المسلمين يقول المؤمنين التذكير في المؤمنين الذين ينتفعون وعلا وذكر وأسأل نكون الله جل الذكرى على الله المكان بالذكرى هذا هذا تنفع أشكرك فإن كشفت أن من أنه ما حجب خير عن الناس إلا بذنب. وما كشفت بلية إ ل ا ب ت و ب ة والله جل وعلا غني عن العباد ولكنه يمنع عنهم خيرهم ث ا ر ك ا ل ح ك م ة و إ ذ ا أ ي سوء اعطاهم من فواضل ن ع م ة و ع ض ا ئ م كرمه وهو يخبر جل وعلا أ ن ه لو بسط للناس الرزق و أ ع ط ا ه م ما يريدون لبغوا ويقول كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن لا يطغى ان ر آ ه استغنى ويقول ه و وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته ف ن س أ ل الله جل وعلا ب أ س م ا ئ ه وصفاته ان يرزقنا صدق التوبه وصادق الافتقار إ ل ي ه و أ ن يلطف بنا ويرحمنا فاللهم يا مجيب الدعاء يا أ ر ح م الراحمين يا من خزائنه م ل أ لا تغيظها نفقه ن س أ ل ك أ ن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتغيث بلادنا وتغيث أ ن قلوبنا بغيث ا ل إ ي م ا ن وتغيث أ ر ض ن ا بالغيث و ا ل و ب ر العميم وان تجعله غيثا مباركا هنيئا مريئا سحا غزقا نافعا غير نار وان تجعل ما تنزله ملا غلنا ومتاعا إ ل ى حين هو عونا لنا على اسباب طاعتك اللهم انزل ع ل ن ا الغيث ولا تجعلنا من الخالدين اللهم اغثنا اللهم ا غ ث ا اللهم اغثنا عاجلا غير اجل اللهم ارحمنا برحمتك و ل اللهم تمنعنا بذنوبنا ف ض ك يا ا مجب د ع ا ا ء ل ل ارحم بلادك وعبادك وخلقك اللهم لا تؤاخرنا بسفهنا وتقصيرنا و إ س ا ء ت ن ا واصرفنا عن كل شر واصرف عنا كل شر و أ ن ز ل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين سبحانك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت نستغفرك ونتوب إ ل ي ك اللهم إ ن ا نستغفرك ونتوب إ ل ي ك اللهم إ ن ا نستغفرك ونتوب إ ل ي ك اللهم إ ن ا نستغفرك إ ن ك كنت غفارا ف أ ن ز ل علينا السماء مدرارا اللهم بارك لنا فيما أ ع ط ي ت ن ا وبارك لنا فيما تعطينا ووفقنا لشكر نعمه علينا يا ذا الجلال و ا ل ك ر ا م سبحانك وبحمدك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بك و آ خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين أ ج د ن ي محتاجا لشيء من ا ل ر ا ح ة فاصنعوا لي وصلى الله على نبينا محمد